Hello. No. تجد أطرافه مزعال وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نور الإرشاد سَ مُجَنَّحٌ دَرابِ حاضر الأقوام دَرابِ جناحٍ حاضر الأقوام والبادِ الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أيها الإخوة المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وينزل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الميدان في الفجر الجديد في الدعوة في الأيام الأولى الآن يصاول ويجاول الآن يصارع صلى الله عليه وسلم الباطل ولا بد لهم من سلاح ولا بد لهم من, من عتاد يطاعن به في نحور المشركين الصناديد الذين أبوا أن يوحدوا الله فكان معه هذا القرآن ونسمع الآن لقذيفة من قذائف الحق معه ولكن ضد كريب عنيد عنيد مخذول رفض أن يؤمن بالله كريب كريب هو العم أخو الوالد أبو لهب ابن عبد العزة ابن عبد, العزة ابن عبد المطلب عم الرسول عليه السلام القريب النصيق وهو أخ لوالده فيقول تبى سبا التي يقول له محمد صلى الله عليه, الله عليه وسلم جمع الناس عند الصفا لانه مكلف من عند الله ومشرف برسالة جمع الناس ليبلغهم هذه الرساله الموجزه في كلمة لا اله الا الله هي هذه الكلمه هي افضل كلمة،, كلمه في الأرض لا اله الا الله لا اله الله تهز الجبال لا اله الله التمر الزمان والمتان لا اله الله هي الكلمه الوحيده التي تخطف الاضواء حتى في مسند احمد من حiyim عبدالله بن عمر أن نح جمع أبناء عليه السلام فقال يا أبناء أوصيكم بلا إله إلا الله فوعزت الله وجلال الله وعظمة الله لو أن لا إله إلا الله في, في صخر لفلقته لا إله إلا الله ولو أن لا إله الإله في حلقة مبهمة لفصمتها لا إله إلا الله ولو أن السماوات والأعربين في كفة, يعني كفة الميزان ولا إله إلا الله في كفة لما نتبهن لا إله إلا الله هي الكلمة المؤثرة القوية التي دعا إليها صلى الله عليه وسلم إن رسالة صلى الله عليه وسلم مجموعة في هذه الكلمة لأن معنى توحيد الباري خلاص العمل لهم إفراد بالعبودية سبحانه وتعالى وبعد لا إله إلا الله سوف تستقيم الشريعة والآداب والاخلاق والسلوف والسيرة لله سبحانه. فقام عليه الصلاة وأستلم على الاصطفى وادعى الناس وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحه. فأبو أبو لهب أتى طبعا كان في السوق كان في أشغاله لأن بعض الناس يعني يقدم حتى أغراض الدنيا واشغال الدنيا على قضية الإيمان وعلى قضية الرسالة وعلى قضية العبودية لله فتجد مثلا عبد الغنمي عبد المالي عبد الدراهمي عبد الدكاني عبد المزرعة لكن عند قضية الإيمان الكبرى لا تجده يتحرك لها ولا يغضب لها ولا يعيش لها فسموه صلى الله عليه وسلم عبد عبد الخميلة يعني عبد الثوب عبد القميص عبد الخميصة عبد الدرهم والدينار هذا عبيب لأنهم ما يعيشون أفق الرسالة العظيمة او ما يعيشون المسألة الكبرى التي خلق الله الناس من أجلها وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهي العبودية له سبحانه وتعالى قال في كل أبو لهب بمنطق الطاغوت منطق الجهل منطق المجتمع الغابة المجتمع البهيمي إنهم إلا كالأنعام بلهم أظلوا سبيلا تبا لك لهذا دعوتنا تبا عند العرب معنا سحقا وهلاكا يقول ضيعت وقاتنا شغلتنا صرفتنا هل لهذا القضية يعني ما عندك إلا هذه القضية تبا لك لهذا دعوتنا أجل ماذا يريد أبو لهب يعني يدعونهم الرسول عليه السلام هل تعلمون أعظم من هذه القضية في العالم قضية الإيمان قضية إنقاذ الناس من الظلمات إخراج الناس من الظلمات للنور قضية تصحيح معتقد وديانة الإنسان ما هناك أعضاء هي القضية الأولى في حياة الناس هي قضية رقم واحد في حياة البشرية وهي التي أتى من أجلها صلى الله عليه وسلم يصح معتقد الناس فإذا صح معتقدك بدأت التصحيح في العبادة في الأخلاك في الآداب في السلوك في كل شأن من شوء الحياة قال تب بل لك دعوتنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتى ليخاصم كل أحد ولا ليجادل ليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقت كل ما سب واحد رد عليه بسبه كل ما نظم على و... أحد من الجهلاء قصيده فيه طلب من يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اتى لمهمه البلاغ والنذاره والبشارة والله يتولى الردود ورد الله اعظم وجواب الله أعظم وابلق وافصح واقوى واكثر تاثيرا الان تاتي هذه السورة قاصفه وعاصفة قذيفة من قذائف الحق لكن يدركها أهل من يتذوق البيان من يعيش الخطاب من يعيش الجملة المؤثرة اسمع تبت يد أبي لهب وتب يقول هلكت يده وسحق ومحق وقبح وهلك هلك هذا النذر الحقير الذي يتعرض الحق بهذا الجحود وبهذا الحراف وبهذا البشاعة والوقاحة لا يهلك إلا هو ولا يندحر إلا هو ولا يخذر إلا هو أما أنت أيها النبي فلك النصر ولك العاقبة الحميدة ولك الثلاء الجميل ولك الذكر الحسن النصر سوف يكون معك والعاقبة لك وفتح الله سبحانه وتعالى وبركة الله ونصر الله يساردك ويساعدك ويعبدك في كل اتجاه تبت يد أبي لهب وتب هلت هذا وهو عم الرسول عليه وسلم وهذه اعجاز هذا حتى في الصوره هذه اعجاز حتى يقول اهل التفسير من اعجاز هذه السورة أن الله سب ابا لهب وتوعده بالنار وبالفعل مات على على الانحراف مات على الكفر حتى يقول لو اراد المشرفون كان عندهم حجج ولو كانوا يعني لو, يعني لو كان هناك ارادوا مثلا ان يعني يردوا على القرآن كانوا قالوا قالوا ابا لهب ما دام ان الله اخبر انك لن تؤمن وأنك لن تسلم وأنك لن تتبع رسول الله عليه وسلم وأنك سوف تصل النار أجل تعال فؤمن وسلم حتى يعني تخالف الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم يحدث ذلك صار إعجاز صار أن هذا الرجل لا يستاهل الهداية ولا يستاهل الخير ولا العاقبة الحسنة ولا يستاهل جنات النعيم فالله حكم علينا وليه يؤمن وحكم عليه سوف يصل النار وهذا الذي حصل بالفعل مات على كفره قاتله الله كان مجند نفسه للغواية والدعاية السيئة يلتقي الوفود هذا العم القاطع العم الجافي العم المخذول يلتقي الوفود كلما سمع بوفدة ومكة وقف أمامه وقال انتبه وترى لي قريب ابن أخي تراه مجنون لا تصدق أتى يد عن نبوة ويدور الرسول الله عليه وسلم يدعو في الأسواق ووراه يقول عنده غديرتان عنده شعر طويل لما فيه جديلتان وورا الرسول الله عليه وسلم وكان يحثو اضطراب ويأتي امرأة الشقية أم جميل ولم يسميها سبحانه وتعالى جميل لأنه ليس لا من الجميل الفعال ما, ما تسمى به ولا تطلق إنما هي امرأته فكانت تاتي بالشوك في طريق رسول الله عليه وسلم وكلا تنشر عنه النميمة وتنشر عنه القالة السوء وتطعن في رسالته وتستهزي وبئس بهذا البيت بئس بهذا الرجل بئس بهذه المرأة كل من حارب مهج الله كل من حارب العقيدة والتوحيد فبئس بهم ولا خير فيهم وليس فيهم وليس لهم ثنون حميد وإنما لهم الهلاك ولهم الدمار وعليهم الشنار والعار ولهم النار يوم القيامة فهنا يتولى الله الرد ويصف الحساب مع هذا المنحرف عن منهج الله وهذه قضية الحق بيدا الرسول الله عليه وسلم تب تدابي لهب وتب بهذه القوة بهذا الجزم بهذه الفواصل المتتابعة هلك يدو وهلك هو ما أغنى عنه ماله هو ما كسب صاحب كان صاحب لكن والله لا ينفعه ماله ولا ينفعه الكسب المعاشي الذي يبحث عنه لا ينفعه المدخر له من المال ولا ينفعه أيضا الذي يتكسبه دائما المال إذا ما دافع عنك المال إذا ما أثى يعني أورث لك بكرا حسنا وثناء جميلا فلا الله ولا بيه الله الله أعطاك فبد من عطيتي في مناسب الخير وفي مجالات البر والإصلاح فإذا كان هذا المال شقار كأن يصد به عن منهج الله أو يعصى به الله سبحانه وتعالى أو من سبيل حرام مثل مال أبي لهب مال رشوة مال سحت مال ربا مال يجاب به الحق والفضيلة والدعو والإيمان هذا لا بارك الله فيه لن يغني صاحبه وسوف سوف يكون لعنة على صاحبه وسوف يكون وبالا عليه في الآخرة ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب هو ابو لهب كنيته ابو لهب والنار ذات لهب فكانه عد لها واشتق اسمه من اسم النار فله نار ذات لهب لكن نار الله المقدسه نار الله التي أعدها الله لاعدائه اعدها لابن لهب ولم تنفع قرابته إن الانحراف عن منهج الله لا يشفع له قرابه قريب وانظر الى عنايه الباري سبحانه وتعالى هذا بلال بن رباح الحبشي البعيد الدار البعيد النسب المختلف يعني في منطقته وفي قبيلته وفي أسرته ويأتي ويؤمن بالدين الجديد وبالرسول الله عليه وسلم ويصبح مؤذن الإسلام ويرى رسول الله عليه وسلم في الجنة يسمع دفين عليه في الجنة ويصبح مؤذن الإسلام الأول بينما أبو لهب عم الرسول الله عليه وسلم القريب من أسرته يعني من نسبه ينحرف عن منهجنات فيذم ويخلد في النار ولذاك لا تحسب الأنسابة تنجيك من لبر ولو كنت من قيس عبد مداني أبو لهب في النار وهو ابن هاسم وسلمان في الفردوس من خرساني المسألة مسألة إيمان مسألة تقوى مسألة متابعة وتجريد اتباع للرسول الله عليه وسلم وهذه لافتة إن أترمكم عند الله أتكاكم قاضية وحاكمة في المسألة لا تقول فلان من آل فلان أو له منصر كذا أو شهرة كذا أو ثروة كذا إن كان مؤمن اتباع للرسول الله عليه وسلم يحمل هم هذا الدين يتشرف بحمل هذه العقيدة الحقة فهذا هو الناج عند الواحد الأحد هذه مفاهيم جديدة في مكة نزل, نزل نزل بها الوحي على رسول الله عليه وسلم هذه حياة أخرى غير حياة الجهلة التي كانت تعظم أبا جهل وتعظم أبا لهب وتضطهر بلالا وعمارا وسهيبا وتجلدهم وتسخرهم كما تسخر الدواب انتهى الحال أصبح الآن مفهوم جديد وتكوين جديد المجتمع في مكة أصبح إنا كمكم عند الله أتكاكم فأصبح بلال صاحبنا رسول الله عليه وسلم ورفيق له ومؤذن الإسلام الأول بغض النظر عن لونه الأسود او بعده من الدار هو أصبح الآن عند المؤمنين سيد حتى يقول عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا أبو بكر وسيد يعني خليفة واعتقى سيدنا الذي هو بلال يعني سار بلال سيد العمر للصحابة لفضله ولمكانته وليس في الإسلام ألوان ولا عراف ولا أنساب ولا أسر ولا قبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم سيصلى نارا ذات لهب سوف يصلها هو بنفسه يباشرها بجسمه سوف يعرض عليه كما تعرض يعني الجراد على السفود وجها لبطن سوف يتذوق هذه النار جزاء ما قدم لأنه حارب الدعوة حارب الرسالة كان بعوذ بالله من هذا المدحور المخذول كان شغل الشاغل حرب الرسول الله عليه وسلم بدل ما يكون عما نصيرا قريبا بدل ما يشرفه الله أن يكون سيفا للحق وأن يكون جنديا مطوعة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأن يتسرف بهذا المجد العظيم الذي جعله الله في ابن أخيه كما تشرف حمزة سيد الشهداء فإن حمزة هو أخو أبي لهب حم الرسول الله عليه وسلم ناصر الدين والدعوة وقتل شهيدا في أحد وسار أسد الله في أرضه وسار سيد الشهداء في الجنة عند الله سيد الشهداء فانظر كيف رفع الله ذاك العم الذي هو حمزة وكيف أن هذا العم الآخر الشقي الجافي القاطع البعيد كيف خذل قاتله الله ولم يكفي إلا أن عاونته زوجته المرأة التي تتمرد عن منهج الله سبحانه وتعالى كل من تصد عن منهج الله فهي حمالة الحطب كل من يعني تغري بجمالها وتحرف الألجين بجمالها أو, أو لا تتغيّد بحكام الإسلام فهي حمالة حطب كل من تحارب الفضيلة وتدعو للربيلة فهي حمالة حطب كل من تخرج عن السنة وعن الشريعة تدخل في ذلك يعني إذا أحد يقول أحدهم حمالة الفضل لا حمالة الحطب فهي حمالة الحطب هي امرأة يعني رمزها هذه أم جميلة التي لم يسميها الله جميل وليس لها من الجمال شيء ولكن حمالة الحطب تحمل الشوق في طريق رسول الله عليه وسلم تسخر به أخذت مرة حجر وأتت ودخلت والرسول الله عليه وسلم جالس فرأها أبو بكر مقبلة مع حجر ترمي به رسول الله عليه وسلم شوف البغي والعدوان قلة الأدب وقلة الحياة تخرج من بيتها وتأخذ حجر وتلميها رسول الله عليه وسلم فلما رأىها أبو بكر قالت يا رسول الله أقبلت أقبلت أم جميل تريد تلميك بحجر قال رسول الله عليه وسلم ما كان الله ليسلط عليه لن تراني فحجب الله الرسول عليه وسلم فما رأى الرسول عليه وسلم قالت يا أبو بكر أين صاحبك قال فأبو بكر رضي الله عنه يعني عرض بتعريض فلم تره فصدها الله سبحانه وتعالى وردها وكانت تشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر وانه مجنون وانه كاهن عاده الله من ذلك فادخلها الله في المساله وفي الهجاء وفي السب مع زوجها ويستمر الهجاء والدفاع عن الرسول عليه الصلاه والسلام والسب لابيه لهب ولامراته حتى ان الشافه ياخذ أن ان اهل هذا فائد علميه ان اهل الجاهليه يقرون على عقودهم فلذلك سمى امرات فرعون ومرات ابي لهب فكان صلى الله عليه وسلم لما أسلم من أسلم من الصحابة قرم على عقودهم الأولى وهو القول الصحيح عند كثير من أهل العلم هذه فائدة على الطريق وامرأته حمالة الحطب التي تحمل الحطب وكانت تحمل النميمة والاستهزاوة السخرية ضد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشخصه الكريم قال سبحانه وتعالى في جيدها حبل من مسد في علوقها حبل من النار والجيد في موطن هو مكان الجمال في المرة التي تتحلى بالحلي فيه وتعلق فيه العقد الآن سوف يكون عقدها في نار جهنم حبلا من النار تجرجر به في النار لأنه كانت تاتي بحبل وتربط فيه ل... ل... الشوق والحطب الموذي رسول الله عليه وسلم وتضع في طريق رسول الله عليه وسلم فجزاؤه من جنس العمل هذا الحبل يتحول إلى نار في نار جهنم أو من مسج في النار جهنم فيحترق بها ثم يوضع في عنقها وتجرجر به في نار جهنم هذا جزاء المعرض وهذا وبهذا يحيى البيان إن سورة المسد سورة قوية آسرة وهي تسمى عند البلاغين هي قذيفة من قذائف الحق وبعض الناس يعني المتحذلك يكونوا ينبغي عليك المخالف ولو كان كافرا منحرفا أن تتعرض له بهجو فإذا هو تعرضا لللسان وتعرضا لسخار الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يرد عليه إذا لم يرد عليه بقواصف وعواصف وقذائف ككبروك تهامه فلاحيه البيان ولا مرحبا بالفصاحه ولا اهلا وسهلا بالبلاغه لا بد للحق من قوة قوه في الاداء قوه في التاثير قوه في الجواب وهذا الذي صار وهذا منهج القران هكذا هو منهج القرآن انه اذا حرف الإنسان عن منهج الله واذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وعاد الدين ووقف حجر عثرة في طريق الهداية الربانية ماذا يقال له يعني يرقق له الحديث لا بهذه العواصف والقواصف والنواسف والقذائف التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أبي لهب وهي نموذج هذه الصورة القوة الرد ولمجابهة الباطل وهذا السلاح صلى الله كان عنده ترغيب وترهيب وبشارة وندارة كان عنده اسلوب من اللين عليه الصلاة والسلام لكنهم إذا, إذا تطاول المتطاول وتحدى المتحدي وسال ادب المخذول فما له إلا أن يواجه بهذه النواسف من البلاغة وبهذه القذائف وبهذا التكذيب والتسفيه وبهذا الوع... الوعيد أفعل نجعل المسلمين كالمجرمين ولهذا يحبذ أن يعطى المقام حقه كما يقول أبو الطيب فوضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى هذا مشهد من مشاهد الدفاع دفاع الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن لو عشنا تلك المرحلة مرحلة الله صلى الله عليه وسلم يجابه من القريب هذا أبو لهب يخرج عليه ويؤذيه ومعه زوجته ويضعون الشوق في طريقه ويسممون أفكار الناس وينسرون في الناس دعاية مغرضة ويقوم أبو لها في الأسواق خلف الرسول الله عليه وسلم خلفه مباشرة كلما قال الرسول الله عليه وسلم يقوم قولوا لا إله الله قال لا تصدقوه تره هو كذاب تره ابن, ابن أخي تره ما هو بصادق تره كان مجرون وعالجناه والقريب يصدق في قريبه لأن الجانب البعداء ما يجرون بالشخص فيقول ما دام عمه هذا أكبر مثلا سنة ويعرفه ومن أسرته فيمكنه صح فتأتي قبائل العرب للتجارة وتأتي للحج المحرف في الجهلية وتأتي لحضور المواسم في عقاب وللأدب وللبيان وإذا بهذا العم يقفز كلما تكلم صلى الله عليه وسلم قفز يكذب يقول لا لا تصدقوا أنا أعرف به أنت ما أعرف ولا أنا أنا عمه فيسألوا قال هذا عمه قالوا هذا عمه أبو لها قالوا أجل عمه أعرف أجل صادق عمه ماذا؟ قال حنا عالجناه تره مسحور تره كان مجنون هذا وبعدين ادعى النبوة العرب كانت تصدق فأتى القرآن يخزي هذا الفاجر ويدحره وينحره في نحره ويقول كذبت ولك الهلاك ولك السحق والمحق محمد صادق وانت كاذب محمد باقي وانت فاني محمد منتصر وانت مهزوم لمحمد صلى الله عليه وسلم مجز والرفع والشرف ولك الانتهاء ولك الذلة والعار والسنار هذا هو رد في هذا المشهد وانتقل لسورة أخرى لرجل آخر قيل هو العاصي ابن وائل وقيلة أمية بن خلف لا يهمنا الأسماء يهمنا أن في رجل في مكة الآن بيكف أيضا موقف آخر وبتأثير كذيفا من قذائف الحق ويدمغه على طريقة الدمغ على طريقة القرآن بل نكذف بالحق على الباطل فيدمغه وهو السحق على طريقة البيان الجذاب الخلاب المحي في هذا الكتاب المعجز المتحدى به بل نكذف بالحق على الباطل فيدمغه يعني سحق فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ان ناتي الى رجل اخر عنده مال الاميه بن خلف يكدس الاموال عبدا الدرهم والدينار عنده يعني عنده كيس كبير وكاين عنده خزينه كبيره للمال يفتحها معه مفتاح يعلقه في بجسمه وببعمامته ويفتح من بخله وحرصه يفتح المال يعده كل ليله يتفقد لا يكون ذهب عليه شيء او يكون يعني ضاع شيء او ضال شيء من المال فيعده دينارا دينارا ودرهما ذهبا ويعيده ويغلقه مثل ما يرون في كتب البخلاء كيكون في كان بخيل في العصر الاسلامي في عهد الاسلام العباسي كان يموت في المال بعضهم الآن يتحول إلى عبد خادم للمال ويكون عنده ثروة لكنه صغير لكنه تافح حقير يعبد الثروة من دون الله فلا يفعل خيرا بهذه الثروة ولا يقدم جميلا وهذه الثروة قد تتعطل عليه الصلاة ولا يحضرها وقد تمنعه من صلة الرحم وقد تمنعه من الضيافة وقد تمنعه من, من بناء مشروع إسلامي أو من, من دفع يعني في سبل الخير او من تبرع في شبل الخير فهذا يقولون في بخلاف العصر العباسي كان هناك بخيل عنده, عنده خزينة للدرهم فيخرج كل ليلة الدرهم فيقبل درهم درهم ويقول للدرهم طفت حيا وطفت ميتا والله لا تخرج بعدها ويعيده مكان كل ليلة ويغلق عليه فهذا الرجل كان عنده مال في خزنة وكان يعدده كل ليلة ثم يعيده مكانه ويستهزي بالرسول الله عليه وسلم إذا ذكر قيل له في المجلس الرسول الله عليه وسلم نبي أخرج لسانه يلمز بها وإذا قلما هو رسول محمد صلى الله عليه وسلم غمز بعينه يعني بعض, يعني بعض أهل اللغة يقول الغماز هو اللماز بلسانه والهمز بعينه وقيل أنه يلمز بلسانه بقوله يعني يلمز الدعوة ويهمز بعينه وبحركة يعني الحركة يهمز بها واللفظ الطعن يعني يقول ساحر شاعر كاهم هذا لمز اسمع القرآن لن يتولى يتولى الرد الان سلاح الرسول صلى الله مع الرد. مع الرسول صلى الله عليه الآن زاده. الذي يقاتل به الاعداء عليه الصلاه والسلام لم يتولى صلى الله عليه وسلم الرد عن نفسي فيحضر هو صلى الله عليه وسلم خطب او يلقي محاضرات في الدفاع عن نفسي الله يتولى الدفاع عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعن رسالته وعن ما بذيه في الارض يقول سبحانه تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة ويل عذاب وهلاك ولعنة لكل همزة اللمزة وجعلها بالمؤنث العلم لتكون أكثر عالمية وأكثر ديمومة واستمرارا وتصبح رمز لهذا لكثرة مبالغة هذا همزة اللمزة هذا الرجل الهمزة اللمزة الذي يغمز الذي يهمز الذي يستهزي الذي يسخر ولذلك من أقبح خصال الرجل أن يكون همزة اللمزة أن يتعرض للرجال أن يقدح في أهل القيم أن يتعرض الأعراض أن ينهش الناس في غيابهم صاحب سخرية صاحب غيبة هذا ليس في رجولة ولا مرؤة هذا جهد المقل جهد الذليل الذي تجده العياب للناس هذا جهد ذليل وجهد حقير حتى أن ابن تيمه الحافظ يقول بعض الناس كالذباب لا يقع على الجرح فتجد مثل الذباب يقع على أخطاء الناس يترك المحاسن يترك الصفات النبيلة في الناس ويبحث عن عن الزلات التي لا منها البشر يبحث عن العثرات التي لا يسلم منها الإنسان يبحث عن الأخطاء التي لا ينجوا منها العبد فيصيدها ويكتشفها ويعلنها ويترك الفضائل يعني ينظر الجانب المؤساوي الجانب المظلم في حياة الناس ولكنه يترك الجانب المشرك ولذلك تكرر أنه هذا أصحاب النظارات السوداء التي يركبون على عيونهم فلا ينظر إلا إلى الأخطاء يتصيدون أخطاء العظماء حتى يقول أبو تمام وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف نفح طيب العودي, يعرف نفح طيب العودي فهؤلاء هذا, هذا إمامهم هذا أميتهم الخلف وأمثاله هذا الهمزة اللمزة الذي يغمز الرسالة ويغمز الرسول الله عليه وسلم ويستهزي به في مجالس وإله الله لكن ما الذي يتهدث الواحد الحق يقول ويل لك يا حقير ويل لك يا خسيس ويل لك يا مخلول تتعرض الرسالة والرسول الصادق الأمين تستهزي به في المجالس بدل ما تكون أنت جندي من جنود الحق بدل ما تدخل في الدين بدل ما تكون مصلحا صالحا بدل ما تسخر ثروتك في في, في, في في إنقاذ نفسك من غضب الله ومن عذاب الله وتكون عضوا صالحا في المجتمع وتشارك في هذه المسيرة وفي هذا الفجر الجديد وتكون من قادة القافلة مثل ما فعل أبو بكر عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أتيت تلمز الرسالة أتيت تغمز في المجالس وأتيت تستهزئ بالحق وتسخر بهذا النور الجديد وهذه الرسالة المحمدية فأتلك الله لكن الله يصفه ويل لكل همزة نمز الذي جمع مالا وعدده هذا عبد المال ليل ونهاره يجمع المال ويعدد المال وهذا المال لم ينفعه أصلا فهو لم يبني به مجدا ولم يتخذ ثنان حسنا ولم ينصر به الحق مثل ما يفعل بعض الناس يكسب المال من حرام ثم يضيع وقته في جمع هذا المال ثم يعيشه فقيرا لا يستفيد من هذا المال ثم انصرفه صرفه في حرام حتى يقول أبو الطيب المتلبي ومن يجعل الساعات في جمع ماله مخافة فكر فالذي فعل الفقر يقول الذي يعني هي العمر كله في جمع المال يكون عنده شهيه مفتوحه بس جمع مال في مال لا يصلي لا يزكي لا يحج لا يضيف لا يعين على الويب الحق لا يصل رحمه لا يقدم يعني يتبرع في مشروع اسلامي هذا هو فقير في الحقيقة قال ومن جعل الساعات في جمع ماله مخافه فكر يقاوم الفقر فالذي فعل الفقر هو الفقير الفقير حقيقه هو يعيش الفقر لانه ما استفاد اصلا من المال الذي معه فهنا قال كان يعني ملحاة يعني أن همه جمع المال من حل أو من حرام الإسلام لا يحرم جمع المال الإسلام يدعو لكسب المال الحلال والإنفاق فيه حلال لكنه يمنع لسان يتحول إلى عبد للثروة عبد للمال مثل ما يفعل الشرهاء الذي ليس عندهم فقه في جمع المال قال يعني لحرصه وشدته وعدده لأن الكريم ليس من الحاحب وليس شديدا الكريم يعطيه أما تجد البخير هذا يعبد المال ويعدد الدرهم والدينار والدانك ويحسبها ويحصيها أما الكريم فكما قال الشاعر ولو يمن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله فالإسلام لم يأتي بالتبذير ولا بالبخل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك هذا البخير ولا تبسطها كل البسط هذا المبذل المسرف فتبقى ملوما محسورة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البصط فتقعد ملوما محسورا إذا علم هذا فإن القرآن يجيب هذا ويرد عليه ويجابه يقول يحسب أن ما له أخلد يقول قاتله الله يظن أن هذه الثروة أنها سوف تخلد لا يموت حتى حاتم الطائق كان في الجهرية كان عاكلا يقول أريني بخيلا أريني جوادا مات من قبل حينه فيرضى في أفوادي أو بخيلا مخلدا تلوم زوجته على الإنفاق طبعا وأنك أكثرت وأنك بذلت طالع يلا طلعي بخيل تخلد في الحياة لأنه جمع المال او أريني جوادا مات قبل وقته لا المال لا يمنع لا يدافع عن إنسان المنية قد يحسب أن ماله أخلده يظن ان هذه الثروة سوف تخلده في الدنيا والله لا يموتن والله لا يتخلف ساعة واحد عن أجله المحتوم والله لا يلقينا ربه في تلك اللحظة والثاني التي كتبه سبحانه سعى عليه كلا لينبذن في الحطمة وكلا زجر لفعله وزجر صنيعه وزجر لتصرفه وزجر لمنهجه الخاطئ المنحرف كلا وهي كلمة وزجر كلا فهو كاذب في زعمه وكاذب في كلامه وكاذب في استهزائه لينبذن في الحطم النبد وهو الرمي بعلون بقوة لهذه والحطم هي النار يحتم بعضها بعضا سوف يحطم وينبذ النار والنبذ هذا ستل الشيء التافه تأخذ الشيء ثم تلقيه باحتقار وبقوة الأرض من علو هذا يسمى النبذ عند العرب ينبذ لتفاهته ولأنه ليس له قيمة ينبذ في نار لكنها تحطمه يحتم بعضها, بعضها فالله سبحانه وتعالى يتوعد هذا الهمزة اللمزة عبد المال عبد الثروة الرجل المخذول الذي انحرف عن منهج الله الذي حارب محمس الله عليه وسلم أمية أو العاص هذا يقول عنه سبحانه وتعالى كلا خطأ, خطأ في كلامه كذب في فعله كذب في تصرفاته واستهزائه وعزة الله وجلال الله ليورميننا في النار التي يحتم بعضها بعض اسم النار حطمة يحتم بعضها بعضا أعاذنا الله منها نعوذ بالله إلى درجة بعضها يأكل بعضا ويشتكت إلى رب يقول يا ربي أكل بعضي بعضا فأذلي فأذن لها الله بنفسين تتنفس هذه النار فأشد ما نجد في الزمهرير في الشتاء جزء من جزء من جزء من نفس النار الزمهرير وأشد ما نجد من الحر في تصنع جزء من جزء من, من, من هذا النفس الذي هو في الحر نعوذ بالله منها كلا لهم بذلنا ليطرحنا من علو والنبذ هذا للشيء الحقير الذي لا قيمة له وما أدراك ما الحطم الحطم هذه مهولة الحطم هذه ضخمة مخيفة وهي نار الله سبحانه، اكنها نار الله، نار الله الموقده، النار التي عدها الله لاوليائه، كيف تكون؟ مثل يعني عظم جنات النعيم التي عدها الله لاوليائه، كيف تكون النار التي عدها الله لاوليائه؟ إذا كان الواحد لاحظ في عظمته وفي خلقه، هذا خلقه في الدنيا سبحانه وتعالى، هذا هذا الفلك الذي خلقه الله كيف؟ كيف عظمته وبهاءه واتساعه وضخامته؟ فكيف تكون النار وما ادراك ما؟ ملحطمه، الان سوف يخبره إذا قالوا ما لن يخبره وإذا قالوا ما أدرك سوف يأتي بخبر الحطمة ما هي الحطمة؟ نار الله الموقدة ليست نار الناس إن النار الناس تطفى ولو كان يعني لو أوقدها من أوقدها؟ من الكبار من أهل النفوذ فسوف يكون لها نهاية العذاب الذي يقوم به المستبدون في الأرض له نهاية فسجونهم تنتهي وصياطهم وعذابهم لكن عذاب الله لا ينتهي لأنها نار الله الموقدة ويوم يقول نار الله فلا بد أنك عند هذه كيف يكون عذابها أغلالها سمومها غمومها آآ آآ بما فيها من سلاسل من قيود أعاذنا الله من ذلك هي نار الله الموقدة أوقد عليها من قبل فهي مهيئة أوقد عليه ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام التي تطلع على الأفدة تنفذ إلى القلوب تخترق الأجسام تشوي،, تشوي الجلود أعاذنا الله من ذلك فإذا شوت الجلود ودخلت تصل إلى القلوب لماذا الأفذة؟ لأنه موطن المعتقد موطن الاعتقادات يعني موطن الإيمان والكفر فهذه لأن،, لأن هذه الأفذة ما آمنت بالله بل حملت الكفر وحملت البغض لله ولرسول صلى الله عليه وسلم تصلها النار لأن الفؤاد هذا هو مستقر الإيمان او مستقر الكفر كل اعتقاد سوف يكون في في الفؤاد فتصلوا هذه النار إلى موطن الاعتقاد إنها عليهم مؤصدة قال بعض الفسرين إنها مغلقة أين يفرون؟ أين يخرجون؟ إلى أين يذهبون؟ يدخلون في النار فتغلق عليهم النار عاذن الله من النار أبواب هذه النار سبعة يدخلون من أبوابها فتغلق عليهم وتوسط فلا يشفع فيهم نبي ولا يشفع فيهم لأنهم أسرقوا بالله ولا يخفف عنهم العذاب ولا يخرجون بل يصحون يا مالك ليقضى علينا ربك يريدون الموت مالك خازن النار يريدون الموت يريدون الانتهام من, هذه من, من هذا البؤس من هذا, من, هذا من هذا العذاب الأليم ومن هذا الجحيم ومن هذا الصلي ومن هذا النتال فلا يجابون وإنما يبكتون ويزيدهم الله عذابا إلى عذابه لأن كفروا بالله حاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم جابه الدعوة يعني انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى أخذوا نعم الله فما شكروها بل كفروها آذوا أولياءه ولذلك لابد لأن هذا هو الذي ينبغي أن يقول هذا الذي هو صار والحمد لله وهذا من تنعيم الطائعين ومن عذاب العصاه من ثوابه أولياء الله ومن عقاب أعدائه إنها عليهم مؤصدة أي أنها مغلقة مطبقة يعني لا يخرجون منها ولا يجدون منها روحا ولا بردا ولا منفذا في عمد ممددة غير إنها ممددة في عمد طويلة من الحديث وهذه النار منشورة فيها فهم يقلبون فيها وهم يصهرون في, السهارج في سهارجيا وفي أعمدتها وهذه نار يصفها سبحانه وتعالى في كتابه في كل جزء من القرآن مشهد مشاهد النار مثل ما في القرآن مشهد مشاهد الجنة كذلك هذا مشهد نار تطلع الأفدة نار مؤصدة مغلقة على المعذبين وفي عمد وفي السهاريج وفي السياخ ممتده من الحديد ممدد هذه النار فهو العياد بالله في أغلال وفيها سموم وفيها قيود وفيها نكال نعود بالله من النار ولذلك كان الأولياء يستعيذون بالله من النار يقول ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان ضراما وكان يبكون في الليل يقول أعاذا من الله من النار ومن عذاب النار وكل ما يوصلنا إلى النار فهذا هو عذابه الذي أعدى لأعدائه إذن أقف هنا وأقول أيها الإخوة هذه السورة سورة الهمزة هي مشهد من مشاهد العهد المكي في الفجر الجديد والرسول الله عليه وسلم يواجه هؤلاء الطواغيت فلابد أن يكون عنده حجة وعنده سلاح صلى الله عليه وسلم نعم دعاهم صلى الله عليه وسلم باللين وبالرفق كابروا أعرضوا سخروا منه عليه الصلاة والسلام جابوا دعوته كذبوا رسالته عليه الصلاة والسلام فتأتي تأتي الإجابة القوية ويأتي الرد الدامغ الساحق الماحق لكن بكلام الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يتولى الرد في هذه السورة والله سبحانه وتعطي كل كافر ما يناسبه أبو لهب قبل في اول حلقة أعطاه سبحانه ما يناسبه من الهجاء المكذع من التهديد من الوعيد لكن ينتهي مثل هذا أمية صاحب مال صاحب ثروة وعنده صفة أخرى صفة الاستهزاء والسخرية والطعم واللمز وهذه من أقبح صفات الرجل إذا رأيت الرجل عنده من صفة الذباب وهو أن يقع على العيوب ويقع على الجرح ويقع على الأخطاء ويفرح بالزلات ويجمع العثرات فعرف أنه مثل الذباب لا يقع على الجرح وإذا رأيت الرجل فيه من النبل والشهامة يغطي يعني عن عيوب الناس ويذكر يذكر الصفات, الصفات الإيجابية فيهم والجانب المشرك ويذكر فيهم المحاسن فعرف أن هذا رجل مشهم موفق وأنه, وأنه, وأنه لطيب فترته وحسن معدنه وكريم ذاته يفعل ذلك أما هذا الجنس الخبيث جنس أمية الذي يقع على العيوب ويكتشف الأخطار ويفرح بالزلات وينشوها وهو ينسى عيوبه حتى يقول الشافعي لسانك لا تذكر بها عورة مرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعينوا فكان حقا على الإنسان أن يشطر هو بعيوب نفسه والله عندنا من الأخطاء وعندنا من التقسير ما يشغل, يشغل علينا عمرنا كله لكن للأسف نذهب نعدد أخطاء آخرين ونذهب نحاصر الآخرين بأغلاطهم ونذهب نحاسبهم كأننا أرباب ونهمل ما عندنا نحن من, من, من أخطاء حتى يقول بعض السلف ينظر أحدكم إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه عندنا يعني أخطاء كبار ما نراها لكن إما الأخطاء الصغيرة فعندنا مجهر يكشفها عندنا يعني تكبير وتبخيم لأخطاء الآخرين وهذا ترى علامة الخذلان إذا وجدت في الإنسان فتصدي أن هذه الصورة تولت الدفاع على رسول الله عليه وسلم وجابهت هذا والعرب يدركون خاصة القريش يدركون هذا المعاني هم أهل الفصاحة هم صناع الحرف هم أهل سوق عكاظ والمجنة وذي المجاز هم رواد الأدب والشعر وكانوا يعقدون الندوات الأدبية والأمسيات الشعرية وكانوا يحاكمون الشعراء أيهم أفصح وإيهم أقوى بيانا وإيهم أكثر تأثيرا فجاءت المعجزة من جنس هذا السلاح جاء من هذا البيان وهم يسمعون هذا الكلام يسمعون هذا الكلام المعجز المتحدى به البيان الجذاب الآسر الخلاب بالله عليكم إذا سمع الكفار قوي شويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ما لو عدد يحسب أن ما لو أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المقدة التي اتطلع على الأفدة إنها عليه المؤصدة في عمد ممددة كيف يكون شعورهم نحن الآن لسنا مثل كفار قريش في البلاغة والبيان لسنا مثل, مثل عرب الأوائل أهل سوق عكام صناع الحرف وأشدات الكلمة والذين يعيشون الجمال البياني فكيف وهم يسمعون هذا الكلام وهم يواجهون هذا, هذا الخطاب الساحق الماحق القوي الآسر وهو يدافع عن رسول الله عليه وسلم ولذلك شهد أساطين البيان في العالم بروعة القرآن وجمال القرآن وتأثير القرآن فكان حقا أن ندافع القران عن الرسول صلى الله بما يناسب المشهد ولم يسمي هؤلاء الطواغيت في كتاب العزيز لم يسمي سبحانه وتعالى الذين وقفوا في طريق الدعوه لم يسمي سبحانه وتعالى سما ابا لهب فهناك وهو الوحيد أما بقيه الكفار فلم يعرف لهم في في القران لا لا بجهد لم يسمي اميه بن خلف ولا الوليد بن مغيره ولا العاص بن وائل ولا نحوهم إنما بولهب لمعنى خاص ذكره بعض المفسرين أما هنا فيكون الخطاب عاما في قضية خاصة فالعبرة بعموم اللفظة لا بخصوص السبب كل همزة كل الهمزة كل من حارب الحرب كل من عبدت ثروة كل من جعل ماله حرب للدين وحرب للملة والشريعة يأخذ نفس المصير سوف ينبث الحطمة في النار ويعذب وسوف يخلد فيها متى ما أشرت بالله متى ما كفر بالله هذا يعني هذا الموقف من مواقف الدعوة المحمدية في الأيام الأولى وكأني به صلى الله عليه وسلم نعيش نفسية صلى الله عليه وسلم وهو يرى ربه يدافع عنه ويذب عنه ويثني عليه ويسب أعداءه ويتوعدهم بالنار ويؤيد مقولته ويرد على الحجج المتهافتة الباطلة التي بها أهل الكفار التي قالها اهل الكفر فإذا الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا الرسول عليه منتصر بنصر الله منتصر بالحجه منتصر بنصر الله ان ارادوا كلاما اسس حجه البالغه بكلام الله إن وقفوا في المعركه اسس الملائكه تشاند مع الصحابه في بدر وفي احد فينتصر محمد سيد الخلق عليه الصلاه والسلام فمن كل اي سلاح يقدمونه فالرسول عليه الصلاه والسلام لذلك حتى في مساله الشعر يأتي ابن الزبعرة شاعرهم فيهجو الرسالة والرسول الله عليه وسلم فيدعو صلى الله عليه يقول أين حسان ويقرب لهم منبر ويقول يهجهم وروح القدس يؤيدك يأتي أهل الخطابة منهم فيلقون خطب يتعرضون فيها للرسالة ويحاربون الدين الجديد والفجر الجديد فيدعو صلى الله عليه وسلم ثابت من قسم خطيب الأنصار ويقف على المنبر ويرد على على المشركين بخطب نارية قوية فلا بد أن يحارب الكفر من جنس سلاح الكفر الفكر يحارب بالفكر والقصيدة الآثمة قصيدة الزور والبهتان تحارب بقصيدة من قصائد الحق الأديب والشاعر المسلم يرد على الأديب والشاعر المنحرف عملها جلال عدو لله عز وجل والقصة ترد بالقصة والرواية ولا بد أن يكون عند أهل الإسلام طاقات ومواهب ويكون عندهم استعدادات لمواجهة هؤلاء أعداء الله عز وجل محارفين عن منهج الله عز وجل لا يكون عندهم طريق واحدة بل يكون عندهم العالم والفقيه والأديد والشاعر والكاتب والمفكر والمثقف كلهم في تخصصه يكون هؤلاء جنود لله عز وجل أمام جنود الباطل لأن الباطل أصلاً, أصلا مجند جنود الباطل يجند الفيلسوف المنحرف عن منهج الله والشاعر والأديد والكاتب والتاجب فلا بد تكون هذه الطاقات عندنا ولذلك كانت عند الرسول الله عليه وسلم الرسول عليه وسلم استفاد من مال ابي بكر فنصر به الملة امام مال امية بن خلف المال الحرام المال المزور المال النجس الرجس واستفاد صلى الله عليه وسلم من طاقة عمر في قوته وصرامته ورائه امام اراء المشركين واخذ صلى الله عليه وسلم مثل فصاحة علي بن ابي طالب وكلماته امام فصاحة وكلمات اهل الكفر وأهل الحرافة عن منهج الله وشعر حسان أمام شعر المنحرفين عن منهج الله وخطابة ثابتة من كسبه شماس أيضا فكان هؤلاء وشجاعة خالد أمام شجاعة أهل الكفر فكان صلى الله عليه وسلم يحيي هذه المواهب وكان صلى الله عليه وسلم يوظفها في أماكنها فلم يجعل صلى الله عليه وسلم الخطيب شاعرا ولم يجعل مثلا الفرض كاتبا ولم يجعل صلى الله عليه وسلم مثلا المقاتل عالما كل قد علم كل أناس مشربهم فكان صلى الله عليه وسلم يهي أصحابه لينصروا هذا الدين وكان معه صلى الله عليه وسلم سلاح الحجة وتوضح المحجة والبيان والخطبة وسلاح المنازلة إذا دعا الأمر لمنازلة نازلهم صلى الله عليه وسلم في غزوات الإسلام وانتهت المسألة وانتهت الدورة إلى منتصر عليه الصلاة والسلام في آخر الرحلة التي سوف نسمعها وآخر المسيرة التي قام بها صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث العالمي الهائل الضخم وهو الفجر الجديد الذي بعثه صلى الله عليه وسلم في العالم وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أنصاره دينه ومن أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يجعلنا من من رسوله في جنات ونهر في مقعد صدقا عند مريك مقتدر وإذا لقاء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بالله تجد أطرافه مزعال وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد Sha مجنحت ودرا بنا حاضر الاقوام در بنا حاضر الاقوام والباد